لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم يوم إذ الّمكذّبين الذين يكذّبون بيوم الدين وما يكذّب بهم إلا كلّ معتدّ أثين إذا تطلّا عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون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 وعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم أين يشرب بها المقربون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 وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون